أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ وَإِن كُنَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 ولا الليل النَّهَارِ النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مَا ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاوَدُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَنَا تَأْكُنُونَ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ فَرَاوَدَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَغْبَنُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ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 فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون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 فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون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 قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك الى نعاجه وان كثيرًا من الخلط الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخور راكعا وانا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 وَلا تتبععهو فَيضك عن سَبيل الله إ الذيينَ يَضلّونَ عن سَبين اللهِ لَهُ عذااب شدَ لَهُ عذااب شدَ بم نَنسيَومَ الْ الحِساب وَما خَلَقنَ السَّم أَ الأررضَى مَا بَنَهُما بعضطنا ذَلِكَ غُّ الذيينَ كَفَوا فَويل للَّذينَ كَفَوا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 رواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكرك وإن للمتقين لحسن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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نُجُومًا مُسَخَّرَةً بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 الذين يستمعون القون فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار